اي فليتفكر من اي شيء خلقه ربه اي فلينظر نظر المتفكر ثم بين فقال خلق من ماء دافق مدفوق اي مصبوب في الرحم وهو المني فاعل بمعنى مفعول كقوله عيشه راضية والدفق الصب واراد ماء الرجل وماء المراه لان الولد مخلوق منهما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 وقال الضحاك انه على رد الانسان ماء كما كان من قبل لقادر وقال قتاده ان الله تعالى على بعث الانسان واعادته بعد الموت قادر وهذا اولى الاقاويل لقوله يوم تبلى السرائر وذلك يوم القيامه تبلى السرائر تظهر الخفايا قال عطاء بن ابي رباح السرائر فرائض الاعمال